فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرّة أعين جزاؤ بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُمْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَعْنُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤآ فلهم جنات المؤآ نزلوا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤآهم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 وجعلنا منهم إمتي يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً